وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل الهلال في الكون حسر الظلام في الكون الكونين. يسير الضلال ونفوسنا تتبع له وتتهي مفيه فلا تلام ايام مقضيه غيم سقات دنيا سلام غيم سقى بكل عام فإذا أهل الله في الكونين حسر الظلام في الكونين حسر الظلام. الليل فيه هديتون من ربنا حسن الختام من ربنا حسن الختام افضل شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل اله في الكونين حسر الظلام في الكون ينحسر الظلام يا رب فقبل صومنا واعده عاما بعدها يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنا فاقت محام شهر السلام طيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام